أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل بقى لنا فترة طويلة والله ما تقابلناش وحشتوني وحشتني الأعدى دي الأعدى اللي بتكلم فيها معاكم وبنناقش جماليات الأغنية والموسيقى بشكل عام. يا رب تكون دي بداية جديدة ويا رب ربنا يوفقني وقدر أسجل الحلقات في معادها كل أسبوع حلقة فعلا ونلتقي دائما على حلقات جديدة إن هي موجودة والتوفيق بتاع ربنا في الفترة الأخيرة فقدنا كلنا صديق عزيز وأستاذ كبير وشخص غالي علينا الحقيقة مش بس كفنان ولا كمطرب لا على المستوى الإنساني كمان فقدنا مطربنا الكبير محمد رشدي أنا شخصيا علاقتي بالاستاذ الرشدي علاقها كبيرة وطيضة والحقيقة يصعب عليا حتى ألخصها وأتكلم عنها شفنا مع بعض أفرح كتير وشفنا أحزان كتير اشتغلنا مع بعض أيام وليالي كتير وصرنا وتعبنا وشقينا ونجحنا والحمد لله أنه في اخر السنين من 3-4 سنين كده الحمد لله ربنا وفقني ولحنتيل ولحن في احدى الليالي المحمدية علشان يعني تتم هذه العلاقة اللي بيني وبينه وتاخد كل اشكالها انا اشتغلت وراكا موسيقي اشتغلت جنبه ملاحن أو معاك ملاحن وكنت جنبه دائما كصديق هو كان جنبي كصديق عزيز عليا واتصور ان انا كمان كنت احد اصدقاء الاعزاء استاذ اول ما سمعته زيكو كلكو أو اول ما لفت انتباهي زيكو كلكو كانت قوله لمأزون البلد كنت وقتها طفل صغير وكنت بحب الغين وغين كده ومفرفشه لكن الحقيقه مش هي دي اللي انا ناوي ازاعها النهار مش قوله لمأزون البلد وفكرت كمان يعني, يعني قلت انه الاعلام كله اهتم بشغل الابنودي وبليغ مع رجدي والحقيقة هو شغل جدير بالاهتمام عشان كده انا قلت لا يعني خلي الحلقة دي للناس اللي عملت شغل فعلا جميل أو برضو مع دي وفي نفس الوقت ما كانش عليهم نقول تركيز اعلامي كبير طيب اذا مش هنقول قوله لمأزون البلد لكن هقول تاني أغنية لفتت انتباهي كطفل صغير دي روجي رجدي الغنوة دي انا اول مرة سمعها فكرة سمعتهاش في الازاعة سمعتها كان حفلة معمولة اليوم الكفيف في دار الحكمة كان الأستاذ رجلي بيحي هذه الحفلة وكان راح متبرعا هو الست أحلام الله يرحم الجميع كانت في دار الحكمة زي ما قلت وغنى فيها ملعين دي حبة كان يمكن سنة 61 يمكن 62 إنما الغنوة طلع قبلها يعني ربما طلعها 59-60 ملعين دي حبة تأليف صاحبي العزيز عليها كمان عبد السلام أمين شاعر كبير وألحان برضو صاحبي وأستاذي سيد محمد الموج مش ملاحظين يعني كلمة الله يرحمه كترة قوي معنا الله يرحم الجميع رحمنا احنا كمان من العين دي حبة غنوة يمكن عين الموجي الفاحصة التقطة المطرب الشعبي محمد روشلي قبل كل الناس قبل جميع الملحنين عمله غنوة شعبي شيك شيك جدا من العين دي حبة دي أنا بس فرج على الكلام الاول بص يا سيدي من عندي حبه ومن عندي حب واعرف يا هاجر طبعا احب ادي المذهب كلمه صغيرين جدا تت تت تت تت من عندي حب من حب واعرف يا هاجر طبعا احب الكوبليهات ماشيه بنفس عبد السلام كان اسطه بقى في الشغلانه دي يعرف يعمل سيمتريات يعرف يعمل تشكيلة بص يا سيدي شكل متساوي اهو خاصم صالح واكتب وسامح يحلى الغرام ثلاثة هم القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام خلي بالك بالتركيمة خاصم وصالح قفية داخلية خاصم وصالح اعتب وسامح صالح سامح يحلى الغرام أفلى ميمين. طيب القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصاب يبقى لا ولا والخصام طيب والبدر دايما نشتاق إليه لو في سحابة دارت عليه واعرف يا هاجر طبعا أحب طب يا يطلب كوبليت تاني كتب بنفس الطريقة ولا ما كتبش بص يا سيدي لما تجافينا اسأل علينا ما تكونش آسي تجافينا إينا اسأل علينا إينا برضو ما تكونش آسي بسي المرات وحبة حبة ده احنا أحبة ولا انت ناسي يبقى أبا حبة يعني أحبة ولا انت ناسي زي آسي ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي تسيبنا وتكون ايه نسينة واعرف يا هاجل طبعا حيلا اذا الكلام خفيف وظريف وما فيهوش حاجة تحتاج منك يعني اقصد اقول طلع على القلب مباشرة العطول وطلع على الابتسامة لازم تبتسم وانت بتسمعه طيب دخلت المزيكا المزيكا من مقام النهواني الفرقة اللي بتلعب كل غاني رشدي ربما جميع غاني رشدي او يعني تعالى نقول الغالبية العظمة من اغاني رجدي الفرقة اللي بتلعب فرقتي اللي انا شرفت باني انتني لها وكون عضو فيها فرقة زهبية بقيادة اخونا العزيز مسكرسة الحرة وقتها طبعا انا ما كنتش لا انا كنت لسه طالب في ابتدائي يعني وقت الغنوة دي وقت ما لعين دي حبة فما كنتش لسه انتميت للزهبية لكن بنقول انه الغنوة من مقام النهوان مقام الدومينير بتبتدي ب نقر على القانون تن, تن, تن خبطات كده ومزيكا مزيكا روشة جدا الايقاع بيتراوح ما بين الفوكس تروت والملفوف والمقسوم الـ الـ الغناء بتاع رشدي هنا لاحظوا بقى صوت الشباب فيه وهو منور صوت رشدي منور تحس انه ماكسي مفتوح ماكسي طلاوه كده وحلاوه وجو عالي الغنوة نفسها من الموجي غنوة دوارة يعني غنوة واحد يعني داير مزيكا عارف المزيكا عايز يعمل شعبي بيعمل شعبي بيعمله بشيكة الموجي خلي بالكم الموجي ده له تاريخ مع الشعبي فظيع ده الراجل العامل مثلا ايه ياسمية فضة بالدهب واللولي ده اللي عامل وقفه الخطة بسنتين على الباب مرضيش أبوي ده اللي عامل وعامل وعامل وعامل له شعبي له يا بيت ابويا يا معزتك في عناية له مذاق خاص جدا لحد النهاردة محدش بيعمل شعبي بمنطق الموجي هذا الشعب الشيك اللي مليان وجايع ومليان حاجات حلوة ما بنبعدش عن نهواند في الحقيقة من اول الغنوة الاخيرة لكن هنلاحظ ملحوظه انه بالرغم من اتحاد الوزن اتفاق الوزن فين الكوبلهين اللي هو خاص المصالح اللي هو ولما تجافينا نفس الوزن نفس الفكرة تلتات تلتاتات زي ما حكينا بالرغم من كده صعب الفن على الموجي وقال لك لا مش هعمل كفلي واحد عمل كفلين هتلاقي خاصم وصالح واعطينه لينا يا احلى الغرام هتلاقي الكفل التاني لما تجفينا يسال علينا كده يعني ايه في اضيق الحدود عمل تغيير واصبح هناك كفلين فعلا غنوه جميله جميله جميله وشجيه وشقيه وشيك وشعبيه تعالوا بقى نسمع ملايين دي حبه عبد السلام امين محمد الموجي محمد الرجل. دي حبه من اللي عند حبه واللي عند حبه ورف يا حاجه صفاء الاحبه من عين حبه واللي عند حبه قاسمو الصالح وائنفو السامح يحلى الغرام والقرب يحلى والحب يغلى بعد الخصار قاسمو الصالح وائنفو السامح يحلى الغرام والقرب يحلى والحب يحلى السام والبدر باين ما مشتاق لو في سحابه دارت علي ورب يا هاج بابا من عين سحبه والعين بتحب سيدنا غالي علينا و ازاي تسيبنا و تكون نجينا طبع الاحبه من العين تحبه والعين تحبه حبا والعين دي حبا يا عيني يا عيني على الحلاوة وعلى خفه الدم وعلى الغنوة لما تبقى حلو بعد كده نيجي للأغنية واسمحوا لي في التعبير الأغنية الصدمة الصدمة بمعنى المغايرة المختلفة الخاصة جدا غنوة, ايه؟ غنوة تحت الصجر يا وهيبه فكرة أبو الغزق هو ما يقوله تحت الشجر لا الأبنه دي كتبها الشجر ولا عبد العظيم عبد الحق لحنها الشجر ولا رشدي غناها الشجر هي تحت الصجر خطأ شائع مصري زي المستشفى كده والشمش وال... وال... عندنا احنا سين دي كتير صحيح منهم الصجر منهم الشجر بقية الصجر لو قال تحت الشجر ايه الغنوة تفقد كتير جدا حقيقة يعني فاسمحولي هي تحت الصجر يا وهيب من اول العنوان الأغنية مغايرة ومختلفة وصادمة واعتقد ان دي الارهاصة الحقيقية بدور الابنودي في غنانا تا على تاريخ الابنودي كله ربما تكون دي اشد أغاني خصوصية و... و... وأقربها إلى طبيعته وإلى عدلة لسانه وإلى منطقه الشعر أكاد, أكاد أقول أنه مفيش في الغنوة يمكن بيت مفيهوش شيء خاص تعالوا بص تحت الصجر يا وهيبة دي الصجر طبعا يا مكالنا برطقان الصورة جديدة وغريبة جدا من وقفين يأكلوا برطقان تحت الصجر هو اللي ما نعرفش اسمه هو وهيبة واقفين يأكلوا برتقال كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعين الجدعين أول مرة نشوفها في في في الغنة خد بقى يا سيدي من أول الليل بينعس على البيوت وعلى الغطار بينعس ها يعني تأخذه سنة من النوم مش بينام بجد يعني لا يا دوبك كده على البيوت وعلى الغطار بيفرد بيفرد النوم النوم كلمة ينعس دي من جوانا احنا طيب والبدر يهمس قصاد ينعس اهي لمين للسنابل والعدام. يصر الشاعر يصر الابنودي على خلق جو ريفي مصري مش في حته تانية عيونك النايمين ومش سائلين وعيون ولاد كل البلد صحيين يا سلام ست وهيبه نايمه ولا على بالها نايمه تمام عينيها مسترخية وهي نايمه وربما بتحلم احلام جميله كمان وعيني على اولاد البلد في المقابل عيونهم كلها صاحب مفنجلين مش مفنجلين طبعا في الاغنيه لكن الكلام عايز يقول كده كلها مفنجله كلهم بيحلموا بالسلطه وهيبه وبيحبوها جديد تحت الصجر واقفه بتتعجبي دي برتقانه ولا ده قلبي برضو شوفوا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 يا عيقه يمتي يا نجمه الصبحيه يا عيقه اول مره برضو دا يتقال يا عيقه يمتي يا نجمه الصبحيه خلخال برن بيعمل ايه الخلخال برنه ده البنت ماشيه تكلنتك تكلنتك تكلنت ايه اللي بيحصل على الرنه دي يرقص الجلابيه جديد ما تقلش والعقد غله كهرمانيه يا جماعه يا جماعة بصوا بصوا الصوره العقد غلى هو في الحصاد هو في الغيط غلى من الكهرمان والطرحه بالترتر بلالي تحت الصجر الى اخره الى اخير بقى تحت الصجر طل القمر يا لاللي شافني حزين القمر ده بص علي شافني حزين طبعا يا لاللي هنا يعني مجرد فرصه فرصه غنى يعني هو مش أصب بيها حاجه مش أصب بيها انه الغيب تركي مثلا امانيا للالي لا ما اعتقدش كان بيفكر بالطريقه دي لكن هو يا للالي كده يا لالي في السويس مثلا كده شافني حزين القمر ده فميل عليا وقال لي قال لي ايه بقى عين الجميل منك برده جديد عينه منك بقى اتقنا تحت الصجر رح تضحك الجنب الى اخره اذا الكلام جديد جديد جديد جديد. اللحن كمان جديد، منطق جديد جدا في التعامل. بنلقي ال ال الرتم المقسم وعلى فكرة ما كانش الصعيدي بقى دخل والحاجات بتاعتنا بتاعت الأيام دي يعني كان الرتم المقسوم وبرضو مرة أخرى معنا الفريق الذهبي اللي بيشتغل. اول ما بيخش عما عبد العزيز عبد الحق الملحن الكبير الأسطك كبير العمدة كبير اول ما بيخش عما عبد العزيز عبد الحق بيدينا جزنيات بيلعبوا حاجة اسمها ميجوز يعني ايه ميجوز يعني ناي فوق بيقول جواب بيقول عالي رفيع جدا وناي بيقول قرار بتاعه طب ايه فايده الحركة دي فايدتها تقلب لنا الدنيا مولد تودينا الغيط المصري اما كانوا يتلموا العفادجية ومعهم الراجل اللي بيرص الموال ويقولوا ويقولوا واحد قرار واحد جواب التيمة الرئيسية بتتلعب لنا لا لا لا لا دالة دالة الرئيس بتاعنا وناخد جمله جميله جدا اللي هي تحت الشجره يا وهيبه سهل جدا تحفظها بمجرد انك تسمع الغنوة ما, ما تحتاجش منك لا وقت ولا حاجه خالص قول تحت الشجره يا وهيبه قول احفظ ترن ترن منه علينا على طول بيستمر في بياتي النوى انا ما قلتش كنا ان احنا بياتي او احنا بياتي النوى برضو مقام شعبي مقام حنين مقام جميل نسبه كبيرة جدا من فولكلورنا المصري في شتى مجالاته ااا آآ معموله من المقام ده طيب احنا بياتي النوى الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان معموله برضو من نفس المقام استطراد اعلى اعلى اعلى اعلى عندنا تحت الشجر واقفه بتتعادبي بتتعاجبي دي برتقاله ولا ده قلبي كل ده بيودينا على الراس ويرجع منه على البياتي آآ آآ رجوع الكرال لذيذ جدا كرال البنات الموجودين مش كتير هما، لكن, لكن حلوين اوي برضا يا عيق ايامتي يا نسي يا الصبحية بيودينا على مقام القرق غار او الشوري عرفا والخال برن ما يرقص الجلبية ويرجع عالتاني على البياتي المهم انه ايه بقى الكفلي الاخير اللي هو تحت الشجر تحت الشجار تحت المظاهرة دي المظاهرة دي لو ما كانش عم عبد العظيم عبد الحق ابن المينيا ما كانش عارف يعملها ليه دي بتتعمل عندنا في البلد في الساحجة الساحجة اللي هي غنى الأفراح يتلفوا الرجالة زمان كانوا كده دلوقتي بيقولوا لي انهم بقوا بيجيبوا دي جي بس زمان كانوا يتلفوا و و و و ويدخلوا حد يرقص في نص في نص اللافة اليدين مشبوكة وبتسقف و... و... وبيقولوا حاجة و... و... ويرددوا يعني مثلا قولوا لا بوها كان قاعد يتعاش الشيء قولوا لا بوها كان قاعد يتعاش مثلا عامل هو نفس المنطق السا حاجه تحت الشجره رجدي يقول يروحوا راضي تحت الشجر يروح هو مجاوب تحت الشجره يروح باب متا تحت الشجر وكان ممكن يقعد بيها فيها بالدقيقة أو بالدقيقتين وبالخمسة وكان بيحصل كده معنا في الحفلات فعلا ينطلق ويقول وهم بيسحجوا حواليه بيعملوا السحجة حواليه طيب ايه كمان الفكرة بتاعة ده انه نقل من البيات بتاع النوى لبيات الدو نقل من الصور للدو والحركة دي حركة فوقها ومقرئين معظم مشايخنا الكبار وخدوهم منهم شيخ دلوقتي المعاصرين يعملوا كده يبتدي من بيات الدو من بيات الرجل ويطلع منه على بيات الصول لو حسبتها ري مي فا صول نفس المسافة من الصول للدو صول لا سي دو إذن صول لا سي دو زي ري مي فا صول اخوات بعض بالزبط عملها عم عبد العظيم عبد الحق الرجدي وعمل له لتنين بياتي وطبعا باقتدار شديد رجع تاني للبيات الأصل أما رجدي فهو كده وما يجيش غير كده وما يتعملش إلا كده النور نور الشباب صحوة الشباب زهزهت الشباب فتوانة الواد الفلاح المصري الجميل ابن البلد الجدع كل ده يرافق صوته يرافقه فعلا لا يتركه للحظة وفي نفس الوقت مطرب جميل جميل مصحصح وفايق وحل ويحترم اللحن اللي بيقديه أصدقاء المستمعين تحت السجر يا وهيبة عبد الرحمن الأبنودي عبد العظيم عبد الحق ومحمد رجل I'm not gonna على البيوت وعلى الغيطا، والبدر يهمس للسنا بالوعداء، الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطا. يهمس للسنابل والعدا يا عيونك النايمين ومستقلين وعيون ولاد كل البلد صحيح تحت الصجر وقفا بثت عجبي دي مستو انا ولد قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح يا فرح Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, يا Yahira, يا Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, يا Yahira, Yahira, Yahira, Yahira, المتصطحية والخال برناي رقاص الجالبية والعقد غالية الكهربانية والبرحة بتتذر ملالية, ملالية ملالية تحت الصجر وفا بتتعجبي دي والزؤالة لدى قلبي قلبي طرح أو فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح أو فرح لما رأيت رمشك سرح. في الصقر تعال القمر يا لالي شتني حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال الجميل منك بقى اجهان فاحت الصقر راح في صحك تحت الصقر واقف لما رأيت رقم شيك سرح عينك يا وهي البح جرحة اللي يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة وينطلق رشدي وينطلق مصحوبا زي ما قلنا ببليغ حمدي عبد الرحمن الأبنودي ويطلعون عدوية ويطلعون بقى بلديات وسع للنور آية ليليا أمر بيتنا الصغير الأخضراني كتير كتير كتير وينتبع عبد الحليم ويقوم ساحب بليغ سحبه شوية لنحيط رجدي يدور على البديل والبديل الحقيقة مختلف البديل له شخصيته وله أيضا استاذيته وله ملامح خاصة به ما كناش شفناها قبل كده في التعامل مع الغناء الشعب هنا الجديد اللي لنا الاستاذ محمد رشدي هو ملحننا الجميل وموسيقارنا الكبير الأستاذ حلمي بكر الحقيقة مش بس بليغ اللي, اللي دور رشدي على رافض اخر علشان يتعامل معاه لا كان ايضا الابنودي نفسه راح رشدي على حد تاني يكتب له كلام الله اعلم هل كان من وجهه نظر رشدي انه الابنودي وبليغ تشغلوا عنه بعبد الحليم الله اعلم آه آه رأيه ان الخير خيرين ربما انا ما كنتش عايش معهم هذه الفترة وما اقدرش اقول بالحق إيه اللي حصل بالظبط لكن جابها أخرى فتحها رشدي مكوّمة من الشاعر الأعجوبة حسن أبو عثمان وملاحن الكبير أستاذ حلمي بقى ليه بقول الشاعر الأعجوبة حسن أبو عثمان ده أخوانا كان حلاء وليست هذه بالأعجوبة يعني مش دي اللي خليتني أقول عليه الأعجوبة لكن أنا قابلت حسن أبو عثمان في معهد موسيقى عربية أيام بداياتي والحقيقة انه راجل غريب يعني اما تعود معاه تحس انه خاص انه مقفول على حته بتاعته انه عالمه هو شخصيا اللي يصعب عليك اقتحامه وده عيبان من, من, من غنوتنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي عرباوي عرباوي اول تلاقي ما بين صوت دي وكلام ابو عثمان وقالحان مسقر حلمي بك. ليه بقى بقول كده بصوا, بصوا الفكرة أولا عرباوي التصور العرباوي هو البدوي اللي كان القبائل البدوية اللي كانت بتعيش على حدود الأرياف على في بعض البلاد يعني هتلاقوا مثلا مسأل سيد حجاب قال لي في المطارية الأهلية كان عندهم على أطراف بلدهم في بدو عايشين في الشرقية بالتأكيد عندنا احنا في المينيا في ساملوت في باد عايشين على, على أطراف بلدنا أعتقد أبو عكمان كان من المحلة ربما يكون كان في الغربية برضو حاجة مشابهة أتطور أن هذا هو العربوي على إيه لحوال مش مشكلته هو عربوي لأنه هو نسي الموضوع ما بقاش مهم عنده موضوع العربوي اللي هو بيكلمه اللي هو بطلنا في هذه الأغنية لكن الأغنية تحلم أحلام شديدة التقدمية الأغنية عايشة حلم مصري عام غريب جدا الحقيقة بصوا هنا بالصورة رب ياسي من اولنا ولا ولا عرباوي ارمي بياضك خط الاناوي اقبر يا عدي يعني طبعا لا ما كانش فيه اقبر ولا نجسة ولا عرب اكتور ولا حاجة لا اصد اقول عدي يعني وان كنت فارس يدهم زمانك المهر مركب وانت مع جميل جدا ما زهب جميل اول اذا سنشارك هذا العرباوي في مجموعة من الاحلام ومجموعة من التصورات ومجموعة من الاماني عرباوي يا صحابي. انا عرباوي يا صحابي الشابة الحلوة السنيورة ام التربيع بص الصورة ام التربيع بتغزل باللاية على القورة يا سيدي كمالت الصورة بقى وضفاير غارت من القصة يا سلام رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى ودي الصوره الصورة الفضيعة غية وبتطير زغاليل هذه العينين نظرتها عبارة عن حمام زغاليل طير من الغية بتبص بصه الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يرسها لما يراعيها الى اخر يعني الحلم بدا تبا يحكي لنا عن حبيب ماشي الحلم بقى اهو قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة والله لعملك شارع وحار بصوا الفكرة التقدمي فين ده وقتها ال ال... هيعمل قلبه شارع وحار خدوها بعد كده منير قال أنا قلبي مساكن شعبية يعني بس الحقيقة أخونا حسن أبو عثمان ورجدي وحلمي بكر قالوها من زمان و... و... وشارع وحارة أوسع من مساكن الشعبية وشكل الصورة أحلى بصوا وبنيلها عشة بالني الأخضر وبنيلها عشة بالطوب الني وحبة حبة تصبح يا مرحبة حبة حب هنا تحمل كل ما يمكنكم تخيله من شقه وكفاح وعمل واخفاقات ونجاحات الى اخره حبه حبه لا بالسرقه ولا بالتهليل ولا هب تصبح عماره لا ده حبه حبه شويش يكبر الحلم ليصبح حلما مصريا ازاي لبدر الصحرا خضره وميه وزع الحنه في ايده وايديا بقت مصر بقى ما بقتش البيت الشبر حلوة السنيورة الشبر حلوة السنيورة تحولت إلى مصر خلاص قدامنا ما فيهاش إزار إهدا يا قلبي صبرك عليا نحن لا نقرأ الكلام نحن نسمعه إهدا هنا ممكن تسمع إهدا وممكن تسمع إهدا إهدا الاثنين حلوين يعني إهدا يا قلبي صبرك عليا إهدا كل الشطح ده يا قلبي وإهدا يا قلبي يعني ترافق إهدا يا قلبي صبرك عليا كذا كذا بنوصل الكوبليل الأخير المغرم صبابا وقالوا لي أهل الهوى غلابة ولو كانت نغم قلبي ربابا المهم إيه آخر وأهم حاجة لأصر الهنا في طرحة تولي بص بص الكلام راح يجوزها هينصر الهنا فين في طرحة تولي ويبدر عشهم ياسمين وفولي ويبدر عشنا ياسمين وفولي وخلف ظنكم في الحب يالي فكرين الهوى دمع وشкам أي حال سعادة إذا من الأول للأخ.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 صحيح يروح كوبليهاته ويرجع لكن بيرجع للماجور تاني في النهاية يعني من اوله لاخره الماجور مسيطر على الأغنية. طب ببتدي ازاي ببتدي بجمله كمانجات طم طم طط طط طم وراها مطبوع على طول بالقران بيقولوا عاربا وكده ويقولوها مره جواب ومرة قرار وكأنما هو هنا بيضرب كذا عصفور بحجر واحد الدخول يشد الانتباه جدا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 من, من أول لحظة أنا لو لو أنا مثلا لي لحن عرباوي دي كنت هفكر بمنطق بدوي الحقيقة هو ما فكرش كده هو دخل نفسه دخل حلمي بكر وبالتالي طلع اللحن مليان جمل ومليان أقولك إيه لك أفكار بالضبط هي دي الكلمة اللي عايز أقولها مليان أفكار موسيقية يعني مثلا دايما التسليم بتاعه عرباوي طيب لما جه يروح النهواند في الكوبليه التاني اللي هو قلبي يا قلبي الكوبليه الاولاني زي ما احنا العراباوي يا اصحاب الشبه الحلوة السنيوره زي ما احنا في في لما جه يروح النهواند راح طالع من غير لازمه العرباوي قلبي يا قلبي ليه والمنير اخوات المجير الكبير والمنير الصغير اخوات عيله واحده مفيش مشكله لكن رايح عند الصبا وده برضه حلم بكره هنا بقى لازم نقول ان هذا فكري حلمي بكر الخاص جدا الملون جدا بلونه وهو شخصيا فيقول لك عربة وقحة في المجير وعاوز في الدومجير عايز يروح صبا النوى، مش صحاب ومش قرايب يبقى لازم يعمل كوبري، شاطر قوي في ده راح عمل بقنا في الصب غرزة صغيرة جدا ترقيصة ترقيصة في اتنين سمتي زي بتوع كرة كده بقينا في الصبع يعني كوبلي مجير كوبلي مينير كوبلي صبع الرجوع طبعا عن طريق البياتي عن طريق المجير في الأخ إيه النس كان بتعمل إيه كانوا يفكروا كان في شغل كان في فكر موسيقي كان في بونا كان في حاجة جميلة بتحصل رجدي احنا هنا بنقدم تسجيل من حفلة حفرقكم على استقبال الجمهور اتفرجوا على سبات الغنائي وهو أول مرة واضح بيقدم الأغنية هنخليه قدمها يعني هنسيب الشريط يقول انه بيقدم الأغنية هو منفعل جدا مع الأغنية حتى هتلاقوه بيغني مع الكرال الكرال الجميل عم عم فتاح عبد العزيز وعم عزة الشنتوري وعم محي الدين الخضري صوتهم باين جدا واضح ويمكن معهم عيسى ونصار عمامنا برضا عم عيسى عم نصر ربنا يديهم الصحة اااااااااااااااااااا الكرة جميل او البنات كانوا موجودين اعتقد سهير وحكمة ورجاء كانوا لازم يكونوا موجودين في الفترة دي يعني رشدي تحسوا انه منفعل جدا وعايز يدي الافلاك حقها وقلقان شوية من بعض السلالم حلمي حشيهال وسلالم لكن بالرغم من كده بيفوت فيها زي الصاروخ بسم الله ما شاء الله يلا تعالوا نسمع الحفلة من اول دخول رشدي بصوا التحاموا بالناس وبصوا حب الناس له شكله ايه هيقدم الأغناء وحنسمع سوا عرباوي حسن أبو عثمان حلمي بكر محمد روشي <تصفيق> عن غاية الأول لحن جديد اسمه عرباوي تأليف لأستاذ حسن أبو عثمان وتلحين لأستاذ أبو بكر وبعدين نقول عدوية طير بتبص بصه الله عليها الشمس ترجعلها ودمع عينيها والبدر لما يراعيها واش حالنا يبقى قلبي بهاي ما قلبي يا قلبي يا ابو والله لامي لك شارع وحاره قلبي يا قلبي يا ابو والله لامي لك شارع وحاره ولونها عشاء بالليله وحبه حبه تصبح عماره لتقور الصحرا خضرا وميه وازرع الحنبه في تهوي ايديا لتقور الصحرا خضرا وميه وازرع الحنبه في تهوي ايديا انت يا قلبي طبرك عليا والتبر هو Oh, I'll be والله يا هاوى مغرم فضاضا وعلوا لي أهل الهوى غلابا والله يا هاوى مغرم فضاضا وعلوا لي أهل الهوى غلابا أنا قلت الشاري وما دنت الشاري لو كانت نغم ألبي راضا والله يا هاوى صبابا وقالوا لي اهل الهوى غلبا والله يا ها مغرم صبابا وقالوا لي اهل الهوى غلبا انا قلت الشاري وندمت الشاري لو كان نقم الفرابا رابا واصر الهانا في طرح كل وابطر عشينه يثمن وبلي وابطر الهانات في طرحه اللي وابطر عشينه يثمن وبلي واخلف طمني في الحب يلي راجرين الهوى دمع وشكاوي الوقت سرقني والحقيقه مضطرة اقدم الغنوة الجاية بدون تعليق انا بموت فيها وعشان كده لازم اقدمها ولو حتى جزء منها الغنوة الجاية اسمها كعب الغزال من احلى اغاني رجدي الجديد فيها والغريب الغريب ان احنا مش متعودين نشوف منير مراد في الشعب مش كتير بيلعب في الشعب النقطة التانية حسين السير ودمه الخفيف عادة الحقيقة يعني, يعني فكرة ليقوم زلزال في حد ذاتها فكرة ظريفة جدا وما كانتش برضو قبل كده وموقعنا في مشكلة سنتين في يومين ويومين في سنتين والجو بتاعه والاخر يقولك ساعتين انه شافتها ماشماشية ودي حاجات مش ممكن يظبطها ولا مين طبال يعني الحقيقة ظريفة منير عامل راس، وبتحرك منه برضو مقاميا رشدي جميل الكرال جميل الفرقة الموسيقية جميلة الغنوة على بعضها جميلة تعال نسمحها ومنضيعش وقت كعب الغزال حسين السيد منير مراد حمد رشدي It's <laughs> it's قلخان انا شايف الارض بتترجح تحت قلخان ما بطل تمشي بحنية ما بطل تمشي بحنيه لا يقوم ديكان لا يقوم ديكان صحر ومشوار الطويل اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواي أنا كنت مسافر في الصحر ومشوار الطويل اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواي أترك مذكر روح شغلهم هو يوم نادي أترك مذكر رحت شغلهم هو يوم نادي نواويلي بقيت انت لوحدك موال وست بقيت انت لوحدك موال ما تبطل تمشي بحنيه ما بتطلط وتك الحلوه سعته رب في اليوم سنة وسعت ب الأرض وتعوض سنة في يومين خوفتك الحلوة سعته رب في يومين هي الغزلان كلها زيك عيشت قلبين هي الغزلان. عيشت قلبي ولا انت بس عشان باختي عجبك الحال ما تمشي بحنية ما تمشي فات وما بقاش فاضل غير ان نقول لكم انهم عدنا بإذن الله زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي كل الشكر لمعاونة أيمن فتحي والصديق المهندس دكتور محمد عبدالقادر ومن الهندسة الإذاعية المهندس علي حسن لهم كل شكري وليكم مني كل الحب <تصفيق>